Alena berdua jen. Alena berdua jen. Wah. Taubna wataub rahah. Bagi kau, ya, hamba. Kau mahmud al-hawa dubna. Alena berdua jen. Alena berdua jen. Alena nikramu jen. Nihubwa asdi dalaih. Alena nikramu بالحب يا ما بهبات دلاء لأن في الهوى عادة مغير السن جاير تاعمنا والتعب الراحة معاكم يا حباير ومهما في الهوى علينا ني والله وينه زهره كلها ومنها ما جنينا سوى اشواقنا كلها سماء اشواقنا كلها سهرنا هالليالي لقينا مر حالي سهرني هالليالي لقينا مر حالي ظنينا مر kalama bin hawa di Terima kasih